شهاب الدين أبو زهر والرحمة الغراء بالخيرات تدينها اذكر إلهك للأذكار أسراره لا تنسى ربك فالاذكار أنواعه.اذكر إلهك للأذكار أسراره لا تنسى ربك فالاذكار أنواعه.والذكر يذكر يف...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 وسير على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا أسرار الأذكار ونستكمل لقائنا مع كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى تلك الكلمات النورانية حول الذكر والذاكرين ونقف في هذا اللقاء مع جلاء القلوب وأشياء أخرى يقول ابن القيم رحمه الله يعلي الذكر جلاء القلوب وصقالها جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها ده كلام موزون لما يقول لك الذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها عايز يقول لك أن القلب تارة يصدأ وتارة يعتل الصدأ طبقة تعلو الحديد أو النحاس أو ما شبه ذلك طيب والاعتلال مرض إلا فالقلب قد يصدأ طيب وقد يمرض فالقلوب منها ما هو مجلو مسقول كالمرآة والقلوب منها ما هو سليم صحيح معافا وعلى الجانب المقابل القلوب منها ما هو ميت أو مريض أو ما يعلوه الصدق طيب ما الذي يجعل الصدق يتراكم على القلب تعال نشوف كده الحديد لو سيبنا الحديد بره في الطل ويتعرض للمية وللشمس أسبوع اثنين ثلاثة ده هو يوم واحد يبدأ يعمل إشرة صدق سبناه شهر تزيد الطبقة سبناه سنة تشتغل البرومة سبناه سنتين ما بقاش حديد تمسكه تعمله بصبعك كده يتكسر نصين ده الحديد وإحنا شايفين يبقى إذا عرضنا الحديد لعوامل التلف من الماء والهواء والشمس فترة طويلة خلاص يتآكل يتآكل الحديد كذلك القلب إذا تعرض للشهوات والشبهات وغفل عن ذكر الله عز وجل فإن هذا القلب يصدأ طيب إذا صدق وعلى الصدق القلب بكثرة يمرض طب إذا سكتنا على مرض القلب الناتج عن سيطرة الشهوة والشبه والغفلة يموت طب عايز الحق نفسي أدخل غرفة الانعاش ذكر الله عز وجل عشان كده بيقول لي الذكر جلاء القلوب وصقالها المراية لو سبناها مهتمناش بيها تلاقي الصورة تهتز وتيجي تبص تلاقي وشك يعني بعيد عن وشك يعني وعن الناظرين تبص لقي العين منفوخة والمناخير ايه رايحة يمين شوية وتقول لي ايه انا مالي في ايه وتقعد تعمل كده ده انت لا وشك كويس بس المراهة هي الغلط المراهة فيها خلل طب لو المراهة مسقولة كويس ومجلوة بتشوف الصورة حلوة وتبقى فرحان بنفسك وتبين لك الحاجات اللي انت عايز تشيلها مثلا عفاره تسرح شعرك تهندم نفسك اهو القلب كده لو كان القلب مجلوا مسقولا تنطبع فيه المعارف يشوف الامور على حقيقتها يفهم الايات يتعظ بالعظات يتدبر ويعتبر عندها اتيان وقت العبرة لانه قلب مسقول يعرف يكشف الحقائق باذن الله لكن لو القلب حصل عليه شهوات يعدي على الآية ما يفهمهاش أو يجي يفتح المصحف ما يقدرش أو تمر من قدام منه العبرة وما يعتبرش يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون سبحان الله يعني إيه يعني ذكر الله عز وجل هو الذي يجلو قلبك ويوصلك إلى الفهم فإذا وجدت انصرافا عن قراءة القرآن قلبك عليه صدى اجليه اسقله بايه اكثر من ذكر الله اكثر من ذكر الله اكثر من ذكر الله طيب اذا وجدت نفسك واخدك ناحيه المعاصي قلبك مريض مريض بالمعصية واحد مريض بالغيبة واحد مريض بالنظر الى النساء واحد مريض بالنظر الى مواقع اليوتيوب ومواقع الانترنت واحد مريض بالنقد السيء واحد مريض بقطيعه الجيران واحد مريض بأكل الحرام واحد مريض بالتقصير في, في واجبات اصحاب الواجبات تقوم تعملي أكثر من ذكر الله يعملي بقى ذكر الله يعالج المرض اللي في قلبك يخلي نقطه المرض اللي في قلبك اللي بتبعت لعنيق فيروس فيروس النظر للحرام دخل قلبك بلاش دخل قلبك دخل قلبه يا رب يعافينا وإياكم فبدأ يبعث الإشارة للعين بيلاقي نفسه راح غصب عنه كده بيروح بص كده ما قال فيروس جو حيخليك تتحرك غصب عنك عايز تضيع الفيروس ده ادي له إبرد ذكر لله عز وجل أد من ذكر الله وحتلا يبتعالك تماما ويشفى تماما بإذن الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد شك بعض الناس إلى الحسن البصري رحمة الله عليه فقال له يا أبا سعيد إني أشكو إليك قسوة قلبي قلبي مش مطوعني قلبي مش مريحني قلبي مش قادر أتحكم فيه وما فيش الناس تبكي وأنا مبكيش الناس تجري للفجر وأنا مجريش الناس تعمل الصالحات وأنا قاعد متكتب في مكاني قلبي آسمة بنشطنيش أشكو إليك قسوة قلبي فقال له أذبه بالذكر يا سلام على الرشدة الإيمانية شوف يقول له أذبه بالذكر وفي رواية أذبه بالذكر أذبه يعني إيه الصدى ده عايزين يدوبه بيجيبه مادة كده يحطوها تدوب الصدى فذكر الله عز وجل لما ينزل على صدى القلوب يدوب صدى القلوب أذبه بالذكر الذكر ده عامل زي الصياد ما هو لو واحد عمل غلط المفترض يتأدب مش بيقول لك العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة لما واحد بيغلط بنأدبه خلاص التأديب طبعا ليه شروط واحد بيعمل غلط بيتعاقب طب بيدخلوا لك السجن إصلاح وتهذيب وتأديب وتربيه ده المفترض فيه كده طيب انت قلبك شارد قلبك بعيد عن الواجبات قدبه بالذكر اضربه اضرب قلبي ازاي؟ اذكر الله فكل مرة من مرات الذكر تنزل على القلب القاسي على القلب البعيد عن ربنا تضربه لحد القلب ما يتأدب يبدأ يقبل على الله عز وجل هو جلاء القلوب وصقالها ودواءها إذا غشياها اعتلالها يعني شوف برضو من ضمن الأمراض من ضمن الأمراض ذكر الناس ذكر الناس يعني القيل والقال فلان عملت فلان عمل فلان سوت فلان خلى الله وتلاقي فكهة المجالس وما تحلش المجالس ولا التليفونات إلا فلان عمل فلان سوى وكله من غير أدلة ولا براهين طيب اللي عايز يتخلص من الداء ده يعمل ايه واحد قلبه معلول معتل بذكر الناس بالغيبة بالنميمة بالقيل والقال عن الناس يعمل ايه يذكر الله عز وجل قال مكحول رحمه الله تعالى واحد من التابعين ذكر الناس داء وذكر الله دواء وشفاء فالعايز يبعد نفسه عن القيل والقال دائما يذكر الله عز وجل وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا الله الله الله الله كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا يعني لما الذكر يتملك عليك حياتك ما شاء الله رايح جاي طالع نازل كل أحوالك مواظب على الأذكار كلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا اللسان مع القلب مع الحال مع الفعل ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا المذكور وهو الله عز وجل إذا استغرق الذكر عليك حالك وفعالك ومقالك اشتاق الله عز وجل إلى لقائك انت سمع معايا انت سمعين يا أخوانا الله يشتاق إلينا سبحانه وتعالى يحب لقائنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أكثر ذكر الله أحب الله لقاءه وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه اللسان بألو والقلب بيتدبر وفاهم نسي في جنب ذكره كل شيء طالما قلبك مع لسانك في الذكر في حضرة مع الله عز وجل تنسى أي حاجة حوالين منك تماما تماما زي عامر ابن عبد الله ابن الزبير سبحان الله أو, أو عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير لما قطعت رجله قطعت رجله قالوا عشان نقطع لك رجلك لازم نشربك حاجة قالوا أغيب عن الوعي قاله آه قال لهم يبقى معنى كده أغيب عن ذكر الله يعني كده معناه أنه كان مستغرق في الذكر ما يقدرش يستغنى عنه قال لهم لا أنا حدخل الصلاة وحذكر الله في الصلاة مجرد ما ادخل الصلاة واذكر الله عز وجل في الصلاة اقطعوا رجلي فدخل الصلاة وبدأ يذكر الله في صلاته قطعت رجله ولم يحس بشيء اهو يعني نسي في جنب ذكره كل شيء ده مرة كان بيصلي وجزء من البيت وقع لأن كانوا بيعملوا البيوت من النخيل والكلام ده أهل البيت طلعوا يجرم وارناحي اللي كان بيصلي فيها الركن موقعش الركن ده فبعد شوية يفتكرهم هم فيزعهم طلعوا يجرهم ونسين أن عروة بيصلي في جنب طلعوا يجرهم عليه يشوفوا إيه اللي حصل له هو وقف يصلي وسلم من الصلاة قالوا مين اللي حصل قالوا أنت دريتش قال إيه اللي حصل قالوا البيت وقع ولا هو هنا خالص مستغرق في ذكر الله عز وجل إذا ذكرك قلبك للسانك الذكر الاثنين مع بعض نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء إذا أردت أن يحفظ الله عليك أمرك أن يحفظ لك أولادك أن يحفظ عليك مالك أن يحفظ عليك حياتك كلها ف... فاستغرق أوقاتك بذكره سبحانه وتعالى وكان له عوضا من كل شيء يعني لو الذكر أنت مثلا إيه كنت هتروح مع أصحابك تتسامر وقلت لهم معلش أذكار الصباح لازم أعود أذكار المساء من بعد العصر الحد مثلا المغرب فأنا هعود أذكر نص ساعة ففاتك المشوار اللي كانوا رايحين وربنا يعوضك لأنك انشغلت بذكره عن غيره ومن انشغل بالله عن غيره عوضه ربه سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانت في ساعة العصرية ساعة أذكار المساء تركت الرفقة والسمر واللهو معاهم وقلت أذكار المساء ما أدرش سيبها